لا تطيرن بكم لئلا متعته لنرجم لكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئلكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 قيل ادخل الجنة قال يا ليس قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء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 وَإِن كُلٌ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ النِّيَّتُ أَحْيَيْنَا هَا أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ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 ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور مِنَ هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم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 فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشأ ولم سخنهم على مكانتهم فما استطاعوا وَلَا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما إِنَّهُ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مبين لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ذَلَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل الذي أنشأها أول مرة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 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سخرانا الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجون